في الكلام على قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه الآية وفي غير ذلك من المواضع قوله تعالى ولئن سالتهم من خلقهم لا الله فأنا يوفقون قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو والكسائي وقيله بفتح اللام وضم الهاء وقرأه عاصم وحمزة وقيله بكسر اللام والها قال بعض العلماء إعرابه بأنه عطف محل على الساعة لأن قوله تعالى وعنده علم الساعة مصدر مضاف إلى مفعوله فلفظ الساعة مجرور لفظا بالإضافة منصوب محلا بالمفعولية وما كان كذلك جاز في تابعه النصب نظرا إلى المحل والخفض نظرا إلى اللفظ كما قال في الخلاصة وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في لاتباع المحل فحسن وقال في نظيره في الوصف واخفض او انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض وقال بعضهم هو معطوف على سرهم وعليه فالمعنى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله يا رب وقال بعضهم هو منصوب على أنه مفعول مطلق أي وقال قيله وهو بمعنى قوله إلا أن القاف لما كسرت ابدلت الواو ياء لمجانسة الكسره قالوا ونظير هذا الاعراب قول كعب بن زهير تمشي الوشاة جنابيها وقيلهم انك يا ابن ابي سلمى لمقتول أي ويقولون قيلهم وقال بعضهم هو منصوب بيعلم محذوفه لأن العطف الذي ذكرنا على قوله سرهم والعطف على الساعة يقال فيه إنه يقتضي الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يصلح لكونه اعتراضا وتقدير الناصب إذا دل المقام عليه لا إشكال فيه كما قال في الخلاصة ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما وأما على قراءة الخفض فهو معطوف على الساعة أي وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب واختار الزمخشري أنه مخفوظ بالقسم ولا يخفى بعده كما نبه عليه أبو حيان والتحقيق أن الضمير في قوله قيله هو للنبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن قوله بعد فاصفح عنهم وقل سلام خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع فالدعاء أن الضمير في قيله لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له وما تضمنته هذه الآية الكريمة من شكواه صلى الله عليه وسلم إلى ربه عدم إيمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذكر مثله عن موسى في قوله تعالى في الدخان فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون وعن نوح في قوله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون قرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي فسوف يعلمون بياء الغيبة وقرأ نافع وابن عامر فسوف تعلمون بتاء الخطاب وهذه الآية الكريمة تضمنت ثلاثة أمور الأول أمره صلى الله عليه وسلم بالصفح عن الكفار والثاني أن يقول لهم سلام والثالث تهديد الكفار بأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار وهذه الأمور الثلاثة جاءت موضحة في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأول وإن الساعة لاتيه فاصفح الصفح الجميل وقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم والصفح الاعراض عن المؤاخذة بالذنب قال بعضهم وهو أبلغ من العفو قالوا لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق فكأنه يولي المذنب صفحة عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه وأما الأمر الثاني فقد بين تعالى أنه هو شأن عباده الطيبين ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو سيدهم كما قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقال عن ابراهيم انه قال له ابوه لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا فقال له سلام عليك ومعنى السلام في الآيات المذكورة إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء أي سلمتم منا لا نسافهكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا وأما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار بأنهم سيعلمون الحقيقة فقد جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين وقوله تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون وقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين إلى غير ذلك من الآيات وكثير من أهل العلم يقول إن قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بآيات السيف وجماعات من المحققين يقولون هو ليس بمنسوخ والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف رحمه الله وتقبل عنه في تفسير سورة الزخرة وستكون لقاءاتنا القادمة في تفسير سورة الدخان إن شاء الله تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته